بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحما للمحسنين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 خالدين فيها وحد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وَالْقَافِلَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُم وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ